「そして私たちはこのように」 قل ك و ن و ا ح ج ا ر ة أو أو حديدا خ ل ق ا مما ي ك ب ر صدوركم في ف س ي للعلوم الاسلاميه ا س ه م ي ق و ل و ن م ت ا ه ا ل ع س ن ى ي و م ي د ع و ف ت س ت ج ي ب و ن ب ح م د ه و ت ظ ن و ن إن ا ب ث م إ ل ا ق ل ي للعلوم ا و ق ل ب ا د ي ي ق و التي هي الشيطان هي ينزق أحسن إن ن ب إن الاسلاميه ش ي ط ن ك ا ن عدوا م بكم إن يشأ و إن يشأ و ع ذ ب ك م و م ا أ ر س ل ن ا ك ع ل ي ه م و ك ي ل ا وربك أ ع ل م ب م ا ل س م ا و و ا ت ا ل أ ر ض ولقد ن ا بعض ا ل ن م ي ن ع ل ه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 ويرجون رحمته ويخافون عذابه إ ن عذاب ربك كان محذورا وان من قريه الا نحن مهلكوها قبل يوم القيامه او معذبوها, أو معذبوها عذابا شديدا وكان ذلك في الكتاب وما منعنا أن نرسل في م س ك و ا و م م ا ن ع ن النابلسي ا ل ا ل كذب ب ه ا ا ل أ و ل و و ن ا ت ي ن اسماء د الله ا ل ح بها الأولون وآتينا ذمود وما ش ر س ل ب الهدى شركه د ع و ي ا ل غير ربحيه ذات ن ة ل ل ن ا س و ا ل ش ج ر ة ا ل م ل ع و ن ة ف ي القرآن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 「なんでこんなに」「なんでこんなに」「なんでこ ي なに」 إ ن جهنم جزاؤكم جزاء موثورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك و أ ج ل ب عليهم ب خ ي ر ك ورجلك وشاركهم في ا ل أ م و ا ل و ا ل أ و ل ا د وعدهم ما ش ر د ه ا ل ش ي ط ا ن إلا غ ر ر ا إن ع ب ا د ي ه غير ربحيه ذات م ض م و ى بربك و ك ي ل ا